اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكما فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتا وما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وجاءنا لقد لقينا مِنْ سفرنا هذا نصما قال أَرَأَيْتَ إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت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 قال له موسى لأتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع مني صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قَالَ قال تتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا؟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 فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتقلت عليه أجرا قال هذا فراق بين وبينك سنبئك بتأمين ما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساجين يعملون في البحر فغردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصما وأما الغلام فكان ابواهم من فخشينا أن يرمقهما طويانا وكسرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه وأقرب رحما وأما الجدار فكان لأولى مين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 فذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطرون قولا قالوا يا ذا القومين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وسرزلا خالدين فيها لا عَنْهَا عنها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 إذ ماذا ربه لداءا خفيا قال ربي وهل العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يلسني وينس من آلي عكوب واجعله رَبِّي رضيا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 وخرج على قومه من الإحراب فأوحى إليهم أن بكرة وعشيا. يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا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 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس مِنَّا منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبلدته مكانا قصيا فاجاءها إِلَى إلى جزع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وعزي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رقبا جليا فكلي واشربي وطري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني ولوت للرحمن صوما فلن أفلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا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 واقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن علينا وإلينا يرجعون والكم في الكتاب إبراهيم إنما كان صدق النبي إلَّا قَالَ لِأَبِيهِ أَبَدٌ لم تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُعْرِمِعَنْكَ شَيْئًا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 فلما اعتد لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوف وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 وَمِمَّنْ هَدَيْنَا هدينا إِذَا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تَابَ من تاب صَالِحًا وعمل صالحا الْجَنَّةَ يدخلون الجنة ولا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 ويقول الانسان اذا ما ميتنا سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحفرنهم حول جهنم اجتيا ثم لننزعن من كل شيعة أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أولى بها صريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونزروا الظالمين فيها جثية. وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بيناته قال الذين كفروا الَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.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 إِنَّ الْحُسْنَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوابا وَخَيْرٌ مرضا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا الطلع الغيبام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وننثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكسرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا